بسم الله الرحمن الرحيم يسروا إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبت في الله يسر إخوانكم في تسجينات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي العنوان نجات نجاة لفضيلة الشيخ صالح ابن حوزان الحوزان سائلين الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه المحاضرة وأيزي الشيخ صالح الحوزان خير الجزء والآن أترككم مع المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد ففي هذه الليلة ليلة الخميس الخامس عشر من شهر ذي القعدة من سنة ألف 24 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي جامع الإمام عبدالله بن سعود رحمه الله تعالى بمدينة الرياض بحي سويدي وأصالة عن نفسي ونيابة عن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجانيات بحي سويدي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 هؤلاء ولاة الأمر فيها وقبل ذلك الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خروجاً من الفتن القائمة ودحرا للعدو المتربص وكشفاً للشبهات التي ربما تكون في أذهان بعض المسلمين فحيا هلاً بالشيف وحي هلن بهذا الجمع المبارك والجميع أشوق ما يكونون إلى الاستماع بفضيلة الشيخ وإخوانه من العلماء فشكر الله للجميع وبركة الجهود ورد كيد الأعداء وجمع الكلمة على التقوى إنه تعالى خير مسؤول وأترككم مع فضيلة الشيخ جعلنا الله تعالى جميعاً من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد عنوان المحاضرة أسباب نجاة الأمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عبد العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى حكمته أجرى الامتحان والابتلاء على بني آدم من أول الخلق إلى آخره أولهم أبوهم آدم عليه السلام وما جرى له من المحنة قد ابتل مع عدوه الذي حسده وتكبر عليه ماذا حصل لآدم عليه السلام وزوجه حوى عليه السلام ثم الله سبحانه وتعالى وفق الأبوين للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين تاب الله عليهما فلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم لكن بعد الابتلى والامتحان وكذلك توالت المحن على بني آدم عبر القرون بين الرسل وأسباعهم وبين أعدائهم من الكفار والمنافقين الشياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً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 إلى أن تقوم الساعة والدنيا دول والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن وهذه شحمة الله جل وعلا من أجل أن يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكالبين ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يغل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم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 اختلاف توجهاتهم ونحلهم ومن المنافقين والذين في قلوبهم مرض من الذين يدعون الإسلام أن حصل على المسلمين ما ترونه وتسمعونه من الابتلاء والامتحان ولكن لا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب والعاطبة للمتقين لتبلغن في أموالكم ولا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وفي الآية الأخرى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط بهذا الشر الصبر والثبات وعدم التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار والمنافقين مهما كلف الأمر ومهما بلغ السماء لابد من الثبات ولابد من الصبر كما قال جل وعلا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون قال شيخ الإسلام ابن رحمه الله عند هذه الايه بالصدر واليقين ثنال الامامه بالثنال الامامه في الدين الصبر واليقين لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين أما بدون صبر وبدون يقين فإن الإمامة صعب منالها ونبينا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وعظ الناس كما في حديث العرباض من ساريا رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت من القلوب ودربت من العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية أوصان بثقوى الله ويكلمة جامعة تجمع خصال الخير كلها والتقوى معناها أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية تقيك منه وقاية تقيك من المحذور تجعل بينك وبين الرمضة وقاية تقي رجلك وبينها وبين الشوق وقاية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 ومن غضب الله ومن النار لا تقيك الدروع والحصون والجنود والثياب وإن يطيك يقيك تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه ثم قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد من أسباب النجاة أن الأمة تطيع وتسمع لولي أمرها حتى يكون لها جماعة يكون لها دولة يكون لها قوة يكون لها جنة تتقي بها الأعداء والاجتماع بين المسلمين اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرحوا ولا تتم الجماعة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 أو معتقا أو ليس له نسب عربي العبرة ما هي بالنسب العبرة بالمنصب العبرة بالمنصب فولي الأمر يطاع ولي أمر المسلمين يطاع مهما كان لأن هذا المسلمين من جمع الكلمة السمع والطاعة السمع لولي الأمر وطاعة ولي الأمر إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم الأطاعة لمخلوق لمعصية الخالق فهو يطاع في المعصية لكن يطاع فيما عدى المعصية ليس معنى أنه إذا أمر بمعصية أننا نخرج عليه ونشق العصى لا لا, لا نطيعه في تلك المعصية ولكن نطيعه في الأمور الأخرى التي ليس فيها معصي ثم بيّن صلى الله عليه وسلم بيّن صلى الله عليه وسلم ما يكون في المستقبل وأن الأمة بحاجة إلى هذه الوصية ويستمع والطاعة لولي الأمر فقال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين هذا سبب آخر من أسباب النجاة السبب الأول السمع والطاعة لولي الأمر ولي أمر المسلمين السبب الثاني التمسك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم تمسك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اختلافا كثيرا وليس اختلافا يسيرا وإنما كثير وكثير ولا ينجي الأمة من هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون بل وما كان عليه المهاجرون والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لأنها هذا السبب الثاني هو التمسك لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل اختلاف قال افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 2 و70 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة أكثر من الأمم السابت 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه ما أنا عليه وأصحابه فلا ينجي من فتنة الاختلاف في كل وقت ولا سيما في آخر الزمان لا ينجي إلا تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه هذا هو الذي ينجي من النار ولذلك سميت فرقة أهل السنة والجماعة سميت الفرقة الناجية الناجية من أي شيء من الفتن والناجية من النار يوم القيامة هي الناجية وما عداها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 ولما بين له صلى الله عليه وسلم ما يحصل بعده من الاختلافات المتكررة قال له حديثة ما تأمرني يا رسول الله إن أذاكني ذلك قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة أن تلزم جماعة المسلمين ولا تذهب مع الفرق تطير مع الفرق الطائشة بل عليك بالكبات عليك بالتأني عليك بالفقه دين الله عليك بالنظر إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتأخذ به عليك بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين وتكون مع جماعة المسلمين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 أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آمنوا الإيمان هو التوحيد بعبادة الله وترك عبادة ما سواه ولن يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم يعني بشرك لأن الشرك إذا خالط التوحيد أفسده لا يستقيم التوحيد مع وجود الشرك أبداً ضدها لا يجتمع لا يجتمع توحيد وشرك أكبر أما شرك أصغر يمكن لكن توحيد وشرك أكبر لا يمكن أن يجتمع أبداً ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكلت هذه الآية على الصحابة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 حصل له الأمان في الآخرة والدنيا وحصلت له الهداية الهداية بأن يكون على الحق وقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات آمنوا شوف آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الا الذي ارتضاه لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الشرط لا تحصل هذه المطالب العظيمه الا بهذا الشرط يعبدونني ولا يشركون بي شيئا فاذا حصل هذا الشرط وهو عباده الله وترك عباده ما سوىه حصلوا على هذه على هذه الوعود الكريمة من الله سبحانه وتعالى يستخلفناهم في الارض كما استخلف الذين مكنوا لهم دينهم الذين ضالوا وبدلناهم من بعد خوف امن مقاصد عظيمه لا تحصل الا بالتوحيد وهو وهو الله جل وعلا وترك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 ببيان الحق والدين فنحن نعبد الله على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا لنا فيه خير إلا بيّنه لنا وما ترك شيئا فيه شر إلا بيّنه لنا عليه الصلاة والسلام فهذا من أعظم أسباب نجاة الأمة تمسكها بالعقيدة تمسكها بالتوحيد تجنبها للشرك تجنبها للبدع والمحدثات أسباب من أسباب من أعظم بل هو الأصل أصل الأسباب هو التوحيد وتجنب الشرك وتجنب الفدع والمحدثات في الدين وكذلك من أسباب النجات نجاة الأمة الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر وأعظم أسباب نجاة الأمة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 واسألهم عن القرية التي كانت حامرة البحر إذ يعدون في السب اعتدوا في أي شيء في السبت يوم السب على صيد الحيتان فقد نهاهم الله عنه لكن احتالوا عليه بوضع الشباب التي تمسكه لهم إلى يوم الأحد ثم يأخذونه يوم الأحد ويظنون أنهم ما اعتدوا عملوا حيلة على حرمات الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قراجة خاسئين واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ألا من الابتلة يوم السبت تكثر الحيتان يشوفونه فتغريهم بالصير ابتلة وامتحان ويوم لا يسبتون للا تأتيهم ابتلة وامتحان فذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرتقون فلما نسوا ما ذكروا به ما قبلوا النصيحة نسوا ما ذكروا به لم يقبلوا النصيح فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يظلمون فلم ينجو الا الذين انكروا المنكر فلانجاك لهذه الامه الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكما وصى وكما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين لا يامرون ولا ينهون شبههم صلى الله عليه وسلم بقوم استهموا على سفينة استهموا يعني اقترعوا عملوا القرعة أيهم يكون في أعلى السفينة وأيهم يكون في أسفلها استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فقال الذين في أسفل السفينة لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا سفاهة يخلقون السفينة في عباب البحر لو خرقنا في جانبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا ما هم راجعين إلى أهل العلم وأهل الفضل والتقاء بل يقول يمشون على رأيهم وهذا مثل من من وقع في المنكر قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله وهم الآمير بالمعروف وانهون عن المنكر مثل القائم على حدود الله والواقع فيها وهم الذين يعملون المنكرات كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها هذا هو الطيب هو الزين وصعد بعضهم اسفلا وكان الذين في الاسفل اذا ارادوا ما يصعدون ياخذون الماء من فوق فقالوا ما او لازم نغرق طلوي من فوق انا نخرق في نصيبنا خرقا وناخذ الماء من عنده لما خرطوا يعني لو خرطوه لو خرطوه لغرقت السفينه بالجميع فاذا اخذ الذين في اعلى السفينه على يد الذين في اسفلها ومنعوهم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 حتى ينجوا المجتمع كله من عذاب الله فإن تركوهم في المعاصي والمخالفات والشهوات هلك الجميع الصالح والطالح واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وألموا أن الله شديد العقاب العقوبة إذا نزلت على العصات فإنها تأخذ الصالحة والطالح إلا من أنكر إلا من أنكر فإنه ينجي وأما من لم ينكر فإنه يهلك ولو كان صالحا يهلك مع الهالفين كما سمعتم في قصة أصحاب السب الذين سكتوا ما ذكر الله عنهم شيء إنما ذكر الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء أما الفريق الثاني اللي قالوا لا لماذا تنسعون اتركوهم اتركوهم. الله جل وعلا سكت عنهم فلا يدر هل هم مع الناجين ولا مع الهالكين والله لأنهم مع الهالكين ولما, ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم له تعالى لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 ولا تعطرنه على الحق اطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم كثير من الناس يلقون المسؤوليه على غيرهم بالامر المعروف يقولون الشر على فلان فلان هو اللي الهيئه نعم الهيئه عليها هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها واجب عظيم وهذا عملها لكن أيضا أنش عليك مسؤولية كل مسلم عليه مسؤولية من رأى منكم منكرا وليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أما أن تقول إن هذا ما علي هذا على الهيئة فقط وتدلس تكون مع الناس ولا تنكر ولا تنهى ولا تنصح ولا تبعو إلى الله ولا تعظ ولا تذكر هذا هلاك هذا هلاك من لم يستطع فبلسانه من لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ثم أنت عليك, عليك واجب أيضا عليك هل يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس بالحجار الهيئة ما تدري عن يلبيتك وليه الأمر ما يدري عن يلبيتك أنت المسؤول عن ما في بيتك من النساء والأولاد والضيوخ و... أنت المسؤول لأن الناس ما يدون عن يلبيتك فأنت المسؤول قد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته الأمير راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته صاحب البيت راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمر بالمعروف أنه عن المنكر مشترك لا يعفى عنه مسلم لكنه بحسب الاستطاعة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده صاحب البيت يغير باليده له اليد على اهل بيتك له اليد على اهل بيتك الله يعطيك يدك تخرج المنكر من بيتك صبرك تؤدب في بيتك ولا عليك لانك راعن على اهل بيتك تقول لا هذا على الهيئات تخلي بيتك يخرب وتقول هذا على الهيئات هذا غلط عظيم فعلى المسلمين أن يقوم كل منهم لما ولاه الله فراع البيت مسؤول عنها البيت مدير المدرسة مسؤول عن مدرسته وما فيها من أسرة التدريس والطلاب مسؤول عنه مدير الإدارة مسؤول عن الموظفين الذين يتبعون كل واحد عليه مسؤولية يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسن أما إن كل يسكت ويدلس ويقول الشر على فلان لا يا فلان نعم عليه مسئولية لكن أنت عليك مسئولية أنت عليك مسئولية بد من هذا الأمر هذا هو سبيل النجاة للأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يقوم كل واحد من المسلمين بما يستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتركه وهو يستطيع أبدا حتى ولو في قلبه ما أحد, ما أحد يعجز أن ينكر المنكر بقلبه أبدا يعني يكره المنكر ويبتعد عنه ويبتعد عن ما أحد يعجز عن هذا نعم يص... ي... يعجز عن اليد يعجز عن اللسان لكن القلب ما أحد يعجز عن انكار المنكر بقلبه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن ليس في قلبه ولا حبة خردة من الإيمان إذا رضي بالمنكر ولم ينهى عنه ولم يكرهه في قلبه ليس فيه إيمان ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة فهذه أسباب مجملة باب النجات نجاة الامه اولا السمع والطاعه لاولات الامور بالمعروف ثانيا التمسك بالكتاب والسنه اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله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 المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعا له سائر الجسد بالسهر والحم فناصف بين المسلمين الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليا المسلمين المحبة بين المسلمين قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أخشوا السلام بينكم الإصلاح بين المسلمين لا خير في كثيرا من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجرا عظيما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أحويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وكذلك من أسباب نجاة الأمة زوال البغضة بينها وزوال السخرية بعضهم من بعض يا أيها الذين آمنوا لا يصفر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الحسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم هذه أسباب النجاح أن يكون المجتمع نزيها متحابا بيننا لا يغش المسلم لا يغش اخاه في المعامله ولا يخدعه في البيع ولا يخطب على خطبته ولا يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه يحترم اخاه المسلم اخو المسلم لا يحقره ولا يخلله بحسب امرئ من الشر أن يحقر اخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هكذا. هذه أسباب النجاح أن تسود المحبة بين المسلمين والتناصح تآمر بالمعروف تناهي عن المنكر تعاون على البر والتقوى هذه أسباب النجاح وقال الإمام مالك رحمه الله لا يفلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها فأولها بماذا صلح؟ صلح بالإسلام والاستقامة على الدين كذلك آخرها لا يصلح إلا, إلا بهذا الشيء إلا بما أصلح أولها أما إذا انفصل آخر الأمة عن أولها فصل الهلاف كما يقول دعاة الضلال الآن يقولون ها الأوامر وها النواهي ها إلا اللي ولا الأولين ما تصلح بهذا الزمان الولى والبرى ما يصلح بهذا الزمان يعني القرآن انتهى عند هؤلاء الطغاة ما يعمل بها الآن نحتاج إلى دين جديد نحتاج إلى نظام جديد وما كأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسولاً إلى العالمين ورسولاً إلى أن تقوم الساعة ورسول رسول رسالته قائمة باقية إلى أن تقوم الساعة ودينه باقي إلى أن تقوم الساعة وكامل وشامل لكل زمان ومكانه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 نحن نسير على طريق واضح وعلى طريق بين كتاب الله وسنة رسوله قال صلى الله عليه وسلم إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي كتاب الله وسنةه والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الشبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقونه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 على آله وأصحابه أجمعين شكر الله لفضيلة الشيخ ما تفضل به من هذا الكلام الطيب ونسأل الله تعالى أن يبزيه خير ما جزى عباده الصالحين وأن لنا ولجميع المسلمين إنه تعالى خير مسؤول نستاذن فضيلتكم في عرض كثير من الأسئلة التي تخترج في صدور الحاضرين وهم بحاجه إلى توجيهكم شكر الله سعيركم السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ كثر في الآوينة الأخيرة الطعن واللمز في دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ولم تسلم أيضا كتب الدعوة السلفية كالدرر السنية وغيرها حتى قيل إن هذه الكتب هي سبب البلاء والمحن وأنها من وراء التفجير والتكفير فنرجو من فضيلتكم البيان والرد وصفتكم الله نعم أنا قلت لكم أنا قلت لكم إن الابتلاء والامتحان مستمر إلى أن تقوموا الساعة الله جل وعلا يقول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ النبي له أعداء بغيره كيف بغير الأنبياء عليه الصلاة والسلام وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما جاء ليرضي الناس وإن جاء ليرضي الله سبحانه ومن يتمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن يتمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس الشيخ ما جاء ليرضي الناس إنما جاء ليرضي ربه وهو داعٍ ومسلح ونفع الله بدعوته ونشأت عليها أجيال من المسلمين عاشوا عليها وماتوا قامت عليها دولة ودول متوالية فهي دعوة صالحة لأنها, لأنها دعوة فتوخى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مجدد ومصلح ولا نستغرب إن المنافقين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 والامم السابقه الكفار من الامم السابقه تطيروا بالانبياء تطيروا بالانبياء وقالوا ما خاضنا الشر الا بسبب الانبياء نعم تطيروا بموسى عليه السلام تطيروا بانبيائهم تطيروا بصالح عليه السلام اننا تطيرنا جل وعلا ذكر عن ثمود انهم تطيروا بصالح عليه السلام وكذلك أصحاب ياسين تطيروا بالرسل إن تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم ومش معنى تطيرنا بكم يعني ما أصابنا الشر اللي بسببكم نفس الشيء لو أولا يقولون ما أصابنا الشر اللي بسبب الدعوة وبسبب كتب التوحيد والعقيدة في سبب يقولون تطير هذا فطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فطيروا بمحمد صفة الخلق عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا ذكر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك يقول للرسول هذه من عندك بسببك ما أصابنا السيئة إلا بسببك يا محمد هذا موض غريب موض غريب أبداً إننا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 وأنتم تظنون أن أهل الشر سيمدحون الشيخ أو يثنون عليه أو على كتبه أبدا ما نتوقع منهم هذا ما نتوقع منهم إلا الذنب وإذا أفكى وإذا أفكى مذنبتي من ناقص هذه لي بأمني فاضل هذا يدل على فضل الشيخ رحمه الله حيث غاض هؤلاء المجرمين وأحرج صدورهم هذا الدليل على فضله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 ولهنى دين إلا بولا وبرأ أبداً أن تحب أهل الإيمان وتواليهم وأن تبغض أهل الكهر والشرك وتعاديهم إن لم يحصل هذا فلا دين لا دين إلا بولا وبرأ أبداً ولا نتناجل عن الولا والبرأ ولا, ولا نحب المشركين أبداً بل نبغضهم لأن الله قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حدى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أما التعامل معهم في حدود ما أباح الله من البيع والشراء وفبادل المصالح والمعاهدات بينهم وبين المسلمين هذا شيء جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا معناه ولا أوبراء هذا معناه تعامل دنيوي للمصالح لمنفعة المسلمين لما يقوّل المسلمين ولا يدل على محبة الكفار محبة الكفار لا تجوز أبداً وليس معناه إذا بِعنا معهم شرين أو استأجرناهم أو استخدمناهم لعمل أننا نحبهم بل معناه أننا نريد منهم أن يقيموا لنا عملا من الأعمال نحتاج إليه وهم ونحن نبغضهم ولا نودهم أبدا فهم بين أمرين إما أنهم ما فهموا معنى الولى والبرى وإما أنهم يغالطون يغالطون في ذلك نعم يقول السائل يطرح في الآونة الأخيرة طلب تقرير مادة التربية البدنية لمدارس البنات والذي يلزم منه كما لا يخفاكم مفاسد كثيرة فما رأيكم في هذا والله يحفظكم لا تكمل جواب الولا والبراء العجيب من هؤلاء الذين يريدون منا أن نحب الكفار مع أن الكفار لا يحبوننا ويبغضوننا أشد البغض هم يبغضوننا قال الله سبحانه وتعالى ها أنتم لا يتحبونهم ولا يحبوننا وتؤمنون بالكتاب كله وإلى لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عض عليكم الأنامل من الغيظ والموت موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بهم فكيف نحن نحبهم وهم هكذا يبغضوننا أشد الضوء لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشدوا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى هؤلاء النصارى الذين اسلموا ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى من الدم مما عرفوا الحق يقولون ربنا آمنا مع الشهيدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها لنها وذلك جزاء خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين أولئك الذين أسربوا من النصارى أما اليهود والمشركون فهم أشد الناس بغضاً للمسلمين هذا كلام رب العالمين فكيف نحن نحبهم وهم لا يحبوننا ويبغضوننا أشد الضوء ويعادوننا أشد العداوة لكن ليس معنى ذلك لا نتعامل معهم لما أباح الله وألا نتعاهد معهم لإقتضة المصلحة ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول تعاهد مع اليهود الرسول تصالح مع المشركين في الحديبية رسول الله عليه وسلم عقد الذمة مع مع اليهود والنصارى على أن يدفعوا الجزية الرسول صلى الله عليه وسلم باع واشترى من اليهود أكل طعامهم أجاب دعوتهم فليس معنى الولى والبرى أننا لا نتعامل معهم أبدا هذا غلط ليفهم إن معنى الولى والبرى قطع التعامل معهم هذا غلط وليس هذا هو الولا والبر الولا والبر في القلوب المحبة الولا والبر في المناصرة والمعاونة لهم الولا والبر في مدحهم والسنى عليهم هذا لا يجوز بحال من الأحوال أما التعامل معهم فيما فيه منفع للمسلمين هذا لا بأس ولا يدل هذا على محبتهم نعم نعم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 ألا الجدال الذي يقصد منه بيان الحق ودحض الباطل هلواجب مطلوب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائن بيننا وبيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم فإذا كان القصد من الشوار مع الكفار بيان الحق وإظهار الحق ودحظ الباطل وإقامة الحجة عليهم هذا مطلوب وواد أما إذا كان القصد من الحوار التسامح معهم وأن نتراض معهم هذا لا يجوز هذه مداهنة ليست حوارا هذه مداهنة الله جل وعلا يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون ويقول جل وعلا أفب هذا الحديث أنتم مدهنون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 عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت ترتن إليهم شيئا قليلا لا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيبك المداهنة لا تجوز أبدا نعم يقول هل يكفر من يتجرع على اتهام المناهج الدينية أنها السبب البلاء والتكفير والتفجير إلى غير ذلك إذا كان يعرف ما فيها وأنها حق واعتقد أن هذا هو سبب التفجير وسبب الفساد فهو يقفر بها أما إذا كان يجهل يحيي الناس يقولون شيء ويقول مثلهم ويجهل ما في المناهج فهذا يعذر حتى يبين له ما في المناهج وأنها مناهج حق وليس فيها غلو ولا فيها تطرف يبين له هذا نعم السائل ينقل إجماع أهل العلم كبين تيمية في الاختيارات والقرطبي في التفسير على أن جهاد الدفع لا يشترط له أي شرط فليخرج الولد بدون إذن والديه فهل الجهاد في الششان والأفغان والعراق لا يشترط له أي شرط هذا عليهم على الأفغان والششان في بلادهم نعم جهادهم جهات دفع هم في أنفسهم أما من يقدر عليهم من خارج بلادهم من المسلمين فهذا يستحب له ذلك يستحب له أن يعينهم لكن بشرطين بشرط, بشرط إذن ولي الأمر وبشرط رضا الوالدين نعم هل يكفي في الإنكار بالقلب أن يضغض المنكر وصاحبه بقلبه مع جلوسه في مكان المنكر لا إذا جلس معه ما, ما أنكر المنكر إذا جلس معه ضحك معه وأكل معه شرب وهو باق على المنكر ما, ما أنكره منه. هذا فعل بني إسرائيل كان بعضهم ينهى بعضا عن المنكر ثم بعد ذلك لا يمنعه أن يكون أكيله أو جليسه أو شريبه لا ما يجلس معه نعم يقول لي جار النصراني هل يجوز أن أدعوه إلى وليمة؟ قد قمت بدعوة أقربائي لها علما أني دعوته ليرى حال المسلمين وقوة رابقتهم وصلتهم لأرحامهم أملا في دخوله للإسلام لا بس. لا بس تدعو الكافر لأكل الطعام وتجيب دعوته إذا دعاك لأكل الطعام أو هجار لك أو قريب من بيتك لا بس بذلك مسألة أكل الطعام وإجابة الدعوة ماهي من الموالاة هذه هذا من التعامل الدنيوي وربما يكون وسيلة للدعوة لسيما إذا كان جاراً لك وله حق ولو كان كافر قال الله جل وعلا والجاري للقربة والجاري للجنوب والصاحبي للجنوب وابن السبيل فالجار على ثلاثة اقسام جار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب يعني ال الذي بينك بينه قرابة له حق القرابة حق الجوار وحق الإسلام وجار له حقا وهو الجار المسلم الذي ليس من أطالبه له حق الإسلام حق الجوار وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار نعم في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ في إجابته لدعوته وهذا البيان الإضاح ونشكر لكم حضوركم ونشكر المكتب التعاون بسويد ترتيبه هذه المحاضرة وغيرها من الدروس والمحاضرات نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع ما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزا الله فضيلة الشيخ خير النزاء واجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت نت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته